بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا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 في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منه. وما جعل أذيعاكم أبناءكم وما جعل أذيعاكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق قَالَ هُوَ يَهْدِي السَّدِيدَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسطُ عِندَ اللَّهِ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبائهم فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ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 وكان الله غفورا رحيما وكان الله رافور الرحيم. النبي, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه أمماتهم. وأزواجه أمماتهم. وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَاءَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا. إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا. كان ذلك في الكتاب مسحورا. 119. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 110. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما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 الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم 124. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم 125. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 126. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون هنا لك بتولي المؤمنون وزل زلزالا شديدا هنا لك المؤمنون وزل زروز شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُمْ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا هُورًا وَإِذْ طَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَإِذْ طَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن لا أتواها وما تلبثوا بها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا وَكَانَ قُل لَّئِن يَنفَعكمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قل تمتعون إِلَّا قَلِيلًا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وَأَنَا أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل مم إلىنا؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل مم إلىنا؟ ولا يأتون البأس إلا قليلا.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 شَأْنَهُ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْغَنِيمِ أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا هُمْ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَإِنْ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَنَّ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولم كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 كَانَ يَهُزُّهُمُ هَوْلَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمَّا هَلُمَّ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا الله فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلو تبديلا. وما بدلو تبديلا. ليجدي الله الصادقين بصدقهم ويغضب المنافقين إن شاء أو يتب عليهم. أو يتوب عليهم.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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا كان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تكتلون وتأسرون فريقا وَأَنرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَأَنرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعلين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعلين إن كنت تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نأمتعكن وأسرحن سراحا جميلا إن كنت تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نأمتعكن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 وله والآخرة فإن الله أعذ للمحسنين من كن أنو يا نساء النبي من يأتي منك ن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي ما من يكت منكن نب فاحشة مبينة ضف لها العذاب ضفين وكان ذلك على الله يسير وَمَن يَقُنُّ مِن كُلٍّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْتَينِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا وَمَن يَقُنُّ كن لله ورسوله وتمنا صالحا يؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء انبي لست انك احد من النساء يا من أحد من النساء إن التقيت نفلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة إن التقيت نفلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبر رجنة برجل جاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبر رجنة برجل جاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَأَذْكُرْنَمَا يُتَلَافِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَأَذْكُرْنَمَا يُتَلَافِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 ولا مؤمنة إذا ظل الله ورسوله أمرا أي يكون له الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ظلا لم مبين ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ظلا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ ان تهشى فلم ما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالك 171. زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ عَلَى سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَكَانَ أَمُو اللَّهِ قَدْ رَمَّ وَكَانَ أَمُو اللَّهِ قَدْ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله.الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله.وكفى بالله حسيبا.وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلّي عليكم وملائكته. وجاكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيمًا، وكان بالمؤمنين رحيمًا، تحيةهم يوم يلقونه سلام، تحيةهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله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 ذانكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوه ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ثم طلقتموهن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 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك من ما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجن معك وامرأة مؤمنة وما ملكت يمينك منا وامرأة مؤمنة مَّعْكَهَا وَامْرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ وَامْرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِمُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ, ترجي من تشاء ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنا ان تقر اعينهم ولا يحزنوا ويرضين بما اتيتهم كله ذلك أذنا أنت قرأ عيونهن ولا يحزن ويضن بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ان لکم الى طعام غير ناظرین انه ولكن اذا دعیتم فدخلوا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوت الري الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشهو ولا مستأنسين لحديث. ولا مستأنسين لحديث.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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعْمَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِحِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعْمَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن يَحُو أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُو شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 129. لا جناح عليهن في آبائهن ولا آبائهن ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم اتقين الله واتقين الله ان على كل شيء شهيدا ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي ان الله وملائكته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 يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينن عليهن من جلابي بهن. يا أيها النبي. لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنُونَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَدِهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَّإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم مَا لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ من قبل وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قل إنما علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله. وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليثنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. يا أيُّ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 فَكَمَ نَعْدُ اللَّهِ وَجْهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إنه كان ظل من جهولا. إنه كان ظل من جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات. ليعذب والمؤمنات.